uşuđa, sığırtına, nəhri ilki fahm, yürüyüşümüz mahfufa, bil şok, bil dam, bil يا درب يا دربنا يا معبر الابطال يا درب الفلاح يا درب الفلاح ان اذا وضع السلاح ان اذا وضع السلاح في كفنا طج السلاح شوده على احنا الكفاه طريقنا محفوفة بالشوك بالدم بالرماح وحياتنا مشهودة صيغة على إحنا الكفاح وطريقنا محفوفة بالشوك بالدم بالرماح يا دربنا يا معبر الأبطال يا دروب الفلاح يا دروب الفلاح إن إذا وضع السلاح إن إذا وضع السلاح في كفنا طج السلاح مشودة صيغت على لحن الكفاح وضريحنا محفوفة شوك في الدم بالرماح وحياتنا على الكفاح وطريقنا في الدم عبر الأبطال يدرب الفلاح يدرب الفلاح إنا إذا وضع السلاح إنا إذا وضع السلاح في كفنا طج السلاح شودة صيغت على نحن الكفاح وضريقنا فته بالشوك بالدم بالرمال وحنا على وطريقنا بالشوك بالدم بالرمال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 بالشوك بالدم بالرماح وحياتنا نشودة صيغت على نحن الكفاح وطريقنا نحفوظتنا بالشوك, بالشوك بالدم بالرماح <تصفيق> يا دربنا يا معبر الأبطال يا درب الفلاح يا درب الفلاح إنا <تصفيق> إِذَا وُضِعَ السِّلَاحُ إِنَّ